وَإِلٰ قَوْمِ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ ذا ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه إِ المَّ لَغَن عَنعَميد وََّذنَ آممَنُوا وَامِلُ الصَّالِحَاتِ لَُكَِّرًا عَنهُم سَاتِهِب لَنُ كَِّرًا عَنْهُم سَاتِهِم وَل سَنَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا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 وَمِن النَّ سِمََ قُل آممًَا النَّ بِاللهِ فَإِذَا أُذَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّ سِكَعَذاَ بِ فَإِذَا أُذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتتْنَةًََّ سِكَ عَذَ بِلَّهِ وَلَئِن جَ أَ نَصصّرُِّرُ وَغبِّكَ لَا يَقُلَّ إِنَّ كَُّ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ نَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ نَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للذين آمنوا اِنْشُرْ سَبِيلَنَا وَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ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 إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا انَ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَبِتَغْوِيدِ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق اللَّهُ الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير وَذبُ مَ شَاء وَيَررحَمُ مَ شَاء وَإِلَهِ تُقُلَبُود وَماَا أَتُ بِمُ جِزينَ في الأرضِ وَل فيِي السَّم وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَيْأَسُونَ مِن رَّحْمَتِهِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ثَمَّ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَن جَاءَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا إِنَّمَا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 تُنَرِّجَال وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أُتِينَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ ققاللََ رَبّ صرْنِي عَلَ القَوْمِ مُفسِدب وَلَمَّ جَ أَتْْرسُلُ نَِ بِرَاهِ مَ بِالْبُشرَ قَوا إِا مُهلِكُ أَهلِهَاذِهِ ان اهلها كانوا ظالمين قال ان في جالوت قالوا نحن اعلم بمن فيها لن ننجي انه واهله الا امراته كانت من الغابرين وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُ نَالُ قَسِ أَبِهِم وَغَاقَ بِهِمْ ذَرعَ وَقَوا لَا تَخَفْ وَلَاتَحزًا إِا مُ نَجُّكَ وَأَهْلَكَ إِلَّْ رَأَتَكَ كََت مِنَ الغَابِريد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 وَإِنَّهُ أَنَا الْبَيُوتَ لَبِيتُ لَعَنكُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْهِ نَعْبُدُ وَإِلَيْهِ تُنْزَلُ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ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 يعلَم م فيِي السَّمواتِ وَأَرض وََّذينَ آمَنُوا بِالبطِلِ وَنْكَفَروا بِاللغِ أُول إِكَهُُخَاسِرُون وَيَسْتَعجون كَ فيِ وَلَئِن لَّأَجَلَ مُسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَئِنْ يَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ فِي الْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وكَأَنَّهُمْ مِنْ دَبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَل إِن سَأَللتَجُمنْ خَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَضَّ وَ سَخخَرَ الشَّمسَ وَالقَامَرَ لَا يَقولٌَُّ اللَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم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 وَإِن الله هلَ مععَ